آمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح, فسبح بحمد ربك واستغفره إن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 اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن عم سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن عم سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وكن معنا ولا تكن علينا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 اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك طائعين إليك أواهين مخبتين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وهدِ قلوبنا وثبِّ حجتنا وسدد ألسنتنا وسلُّ سخايم صدورنا وسلُّ سخايم صدورنا ربَّنا غفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا